والله اعلم باعدائكم والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله ومن وكفى بالله مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ تَرْمًا عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ويقولون سمعنا وأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا له لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَا وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَا وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ إلا قليلا ولكن لعنه الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا يؤمن الذين هو كتابا آمنوا بما نزلنا مصدق لما عتم آمنوا بما نزلنا مصدق مِسَاوِجُ وُجُوهُمْ فَنَرُدُّهَا بما نزلنا أَن نُّبَيِّنَ مَا كُنَّا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَتْهُمْ قَدْ رَأَيْنَا قُمْتُ بِوُجُوهِهِمْ فَأَدْرَكَتْهُمْ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 ترى إثما عظيما ومن يشرف بالله فقال ترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فكيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب انظر كشف يفترون على الله <سؤال> لكفر وكفى به إثما مبينا, مبينا, مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا